اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ونقاك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آممنا وعنيك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما أسررنا وما علنا وما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحدها نصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا الملك ملكك والعز عزك تعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا من في السماء ملكه وفي الأرض سلطان إلى هدى يا قضي ويا علي ويا عظيم ويا جباب ويا مقتدر يا من خضع له كل شيء وذل له كل شيء أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته إلهنا عبيدك ضعفا ونحن لك عبيد إلهنا يا من عزت قدرته وعظم سلطانه إلهنا ها هي بلاد الدنمرك تستهزئ برسولنا وحبيبنا محمد إلهنا إنه لا طاقة لنا بحربهم وقتالهم ولكننا نسألك أن تنزل عليهم حربك عاجلا غير عاجل اللهم انزل عليهم حربك اللهم انزل عليهم حربك عاجلا غير عاجل عاجلا غير عاجل يا من عز فارتبع يا من عز فارتبع وخضع كل شيء لأو وركع إلى هنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى بعيد إن لم يكن بك علينا غضب فلا نباني ولكن رحمتك أوسع لنا إلهنا وسيدنا ومولانا من لنا ومن لحبيبنا محمد إلا أنت إلهنا يا حليم يا حليم أريتنا حلمك فيهم أريتنا حلمك فيهم اللهم فيا عظيم اللهم فيا جبا اللهم فيا مقتدر يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم تأتيك السماء طائعة وتأتيك الأرض طائعة وتأتيك الجبال طائعة وتأتيك الكواكب طائعة ويأتيك كل شيء رغم أنفه إلهنا جانا ايش في صدورنا ايش بلادهم اللهم مزلزل بلادهم اللهم مزلزل بلادهم اللهم انزل عليهم الامراض المستاسيه اللهم ابدل امنهم خوفا اللهم أبدل أمنهم خوفا اللهم أبدل أمنهم خوفا اللهم يا قوين من أقوى منك يا علي من أعلمك من أعظم منك الملك ملكك العز عز يا رب يا مجيب يا مجيب المضطرين يا رب يا رب يا جواد يا كريم يا رب اللهم أفرح قلوبنا اللهم أفرح قلوبنا بعذاب تنزله عليهم عاجل غير عاجل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا سميع الدعاء اللهم ربنا ربنا نظرنا إلى أنفسنا ووجدنا أننا ضعفاء ونظرنا إلى السماء ووجدنا أنك رب الضعفاء ورب الفقراء ورب العذلة إلهنا يا رب ربنا يا رب لا تذب هذه الليلة إلا بفرح تسر به قلوبنا يا ذا القوة والجبروت يا ذا العز والملكوت يا من عظم سلطانه يا من عظم سلطانه الهنا يا رب يا رحيم يا ودود يا من هو بقلوب المؤمنين يا من هو عظيم وجبار ومقتدر يا رب سلزلهم يا رب مزقهم يا رب انتقم لنا وللمسلمين ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اشتر عوراتنا اللهم استرع ورعتنا ومن رعاحتنا أحفظنا بين يدينا خلفنا وعلى إيماننا وعلى شمائلنا اللهم ما كنا نسألك في كل ليلة فأعطنا وما كنا نستعيد منه فأعذنا الله صلي وسلم على محمد